وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَهَا كَذَّبَ ثَمُودُ بِطَغوَاهَا إِذِ بَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ اللَّهِ نَقْصَ ات الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها ولا يخاف عقباها